بهبوط آدم للتراب ويرسل الله تعالى المرسلين مبشرين ومنذرين من لدن آدم جاء الأنبياء بالهدى والنور من وحي السماء من لدى النوح وإبراهيم حتى جاء موسى والمسيح بعثوا بالحق بالتوحيد بالإسلام بالدين الصحيح وبعد عيسى بقرون غور الدجون في مكه ام القرى وبعدما طال الصرا لاح نور الفجر في اعلى الذرى اشرقي شمس الهدى واستقبلي محمدا We'll صادق بالندى يدا صادق بالندا يدا رب واهد الحياة, الحياة مجريحي والمياه انما الله رب الارض والسماء رب الخصب رب الشمس والضياء رب الخير والعطاء رب الشمس والضياء رب الخير والعطاء Yeah! I'm going to send you to me and say I'm مره عايزك رجيت مره ما تخزلنيش ولا مره واقول لك مره يا وليدي وانا لسه بسيب Thank you. Good. Mm -hmm.